غير المعروف عليهم ولن ضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ثأين أحوى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 وَذَا أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَاكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤَثِّرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهَا ذَلِفِ الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سور مرفوعة وأكواب مغضوعة ونمائق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت